إنما يتذكر أولو الألباب المكلفين يتعلم دينه هم أن يتفقه في دينه كل واحد من الرجال والنساء عليه أن يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسأه جهل هذا واجب لأنك مخلوق للعبادة الله ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين هل فالواجب على المكلفين يميعا أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يشعرهم جهل كيف يصلون كيف يصمون كيف يزكون كيف يحجون كيف يمرون من معروف ويهناء منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونون مع أهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليه ويتعلمون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وعبر قناة المجد العلمية الفضائية أيها الأبناء الطلاب أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من دروس الأكاديمية وفي مقرر العقيدة وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية بحمد الله ومنه وتوفيقه عن أهمية علم العقيدة وعن مسميات هذا العلم وتحدثنا عن مفردات هذا المقرر وعن أهداف هذا المقرر وفي هذه المحاضرة نبدأ بحمد الله وتوفيقه بالموضوع الأول من مفردات المقرر ألا وهو التعريف بمفهوم التوحيد وأهمية التوحيد ومكانة التوحيد من الدين والإيمان ولعلنا نشير إلى أهم الأهداف من هذا الموضوع فتهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على مفهوم التوحيد الذي جاء الثناء عليه في كتاب الله ودعت إليه رسل الله كذلك معرفة أهمية التوحيد ومكانته من الدين والإيمان ومعرفة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أول واجب على المكلف وآخر واجب ثم معرفة معنى العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى هذه أهم الأهداف التي نرجو أن تتحقق إن شاء الله بعد نهاية هذه المحاضرة فعلى بركة الله نبدأ في بيان الدليل الأول الذي يدل على أهمية التوحيد ومكانة التوحيد من الدين والإيمان يقول تبارك وتعالى في صورة الذاريات وما خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لهذه الغاية وهذه الحكمة فما خلقهم الله عز وجل عبثاً ولا هملا وإنما خلقهم لهذه الغاية العظيمة ولهذا ينبغي على كل مكلف فلينبغي على كل إنسين وجني أن يستشعر هذه الغاية وهذا الهدف من خلقه ألا وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ففي الآية بيان الحكمة من خلق الجن والإنس ثم إن الله عز وجل لم يخلقهم لحاجته إليهم بل لمصلحتهم لم يقلقهم تبارك وتعالى لحاجته إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما الله عز وجل خلقهم وهو الغني سبحانه وتعالى وخلقهم لمصلحتهم فدلت الآية كما هو ظاهر لكم على وجوب التوحيد وأهمية التوحيد ومكان التوحيد وعرم شأنه حيث من أجله خلق الجن قد يقول قائل أين التوحيد في الآية نعم فضل بارك الله فيك في قوله تعالى ليع... إلا ليعبدون نعم <تصفيق> <تصفيق> فكلمة ليعبدون يعني معناها يوحدون يوحدون الله عز وجل بالعبادة نعم وهذا الحقيق معنى دقيق الذي أشار إليه زميلكم بارك الله فيه لأن نريد هنا أن نصل إلى نتيجة وهو أن التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق من أجله أرسل الرسل من أجله أنزل الكتب من أجله وجدت الجنة هو عبودية الله تبارك وتعالى فالشاهد في الآية قوله تبارك وتعالى إلا ليعبدون هنا فائدة لماذا قدم الجن على الإنس في الآية لماذا قدم الجن على الإنس هل تستحذرنا ذلك نعم حاولة. نعم فضل لا بأس لعل لماذا قدم الجن على الإنس فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس نعم إن... أعطوه لزميلك نعم اللقب نعم لأن الجن خُلِق قبل الإنس أحسنت نعم السبب في ذلك أن الجن خُلِق قبل الإنس فأبو الجن هو ابليس وأبو الإنس آدم ومعلوم أن إبليس خُلِق قبل آدم هذه الآية يستفاد منها اولا وجوب إفراد الله بالعبادة على جميع الثقلين من أين أخذنا الإفراد؟ من قوله إن ليعبدون فالحصر هنا يفيد افراد الله تبارك بالعبادة وحده دون سواء فيها بيان الحكمة والعلة والغاية من خلق الجن والإنس وفيها أيضا أن الخالق هو سبحانه تعالى هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره من البشر ودون غيره من المعبودات فهو المستحق لعباد وحده دون سواه في الآية أيضا بيانوا غنى الله عز وجل عن خلقه وبيانوا حاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم المخلوقون ولهذا قال بعد هذه الآية مباشرة ما الآية التي بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فالذين يعبدون الأصنام والأوثان والأشجار والاحجار ويعبدون البشر إنما يريدون منهم النفع ويريدون منهم تفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من المطالب وهؤلاء لا ينفعونهم إنما الذي ينفع هو الله تبارك وتعالى الذي يرزق هو الله تبارك وتعالى فينبغي الإنسان أن يعلق مطالبه بالرب تبارك وتعالى ولهذا قال بعد الآية مباشرة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون في الآية إثبات الحكمة في أفعال الله من أين, من أين أخذنا إثبات الحكمة وأن أفعال الرب تبارك وتعالى مبنية على الحكم العظيمة الحكمة من خلق الجن والإنس ما هي العبادة فإذن أفعال الرب تبارك وتعالى مبنية على الحكمة ولهذا هو عز وجل الحكيم حكيم في خلقه حكيم في أمره حكيم في نهيه عز وجل فالآية أيضا فيها من الفوائد وهذا أيضا يتعلق بالتوحيد وهو إثبات صفة الحكمة للرب تبارك وتعالى وإثبات أن أفعال الرب عز وجل فيها من الحكم والمصالح ما لا تدركه العقول أيضا هنا سؤال في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون قد فسرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح بمعنى يوحدون وقالوا بأن الحصر يفيد على افراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه ففيه أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى أما لو عبد الله و عبد غيره معه فهل يكون موحد؟ لا, لا يكون موحد يكون ماذا؟ مشرك يكون مشرك و ما أفرض الله عز وجل بالعبادة لم يفرده بالدعاء و لم يفرده بالحب و لم يفرده بالخوف و لم يفرده بالرجاء و لم يفرده بالذبح والنذري بل جعل معه شركاء فيحينئذ هذا لا يكون موحد حتى لو زعم أنه يعبد الله حتى لو زعم أنه يعبد الله نقول ولكنك تعبد مع الله غيره وهذا ليس بتوحيد فلا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله وحده لا شريك له ولهذا قال إلا ليعبدون العبادة في الشرع تطلق ويراد بها معنيين وتنبأ ذلك تطلق العبادة في الشرع ويراد بها أحد معنيين المعنى الأول بمعنى التذلل والخضوع لله عز وجل مع المحبة والتعظيم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذه العبادة إذن يقول هو نقول هو عبد لله ونقول عبادة أي تذلل وخضوع لله تبارك وتعالى ولابد أن يكون هذا التذلل وهذا الخضوع مع المحبة والتعظيم وهذا كما تلاحظون تعرف للعبادة من حيث ذاتها هناك إطلاق آخر تطلق العبادة ويراد بها المتعبد به أي يراد بها القربة فحينئذ تعرف كما عرفها شيخ الأسلام ابن تيمية في كتابه العبودية قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فكل عمل يريد به الإنسان وجه الله سواء من الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب كالحب والخوف والرجع أو أعمال ظاهرة كأعمال الجوارح أو أقوال اللسان يريد بها وجه الله فإنها حينئذ تكون عباده لكن بالشرط أن يكون هذا العمل يحبه الله ويرضاه يكون هذا محبوب الله ولا, ولا شك أن الله لا يحب ولا يرضى من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لشرعه فحينئذ هذا التعريف تعريف صحيح والتعريف الأول أيضاً تعريف صحيح الأول يراد به تعريف العبادة من حيث ذاتها, والثاني يراد به تعريف العبادة من حيث المتعبد به خذ على سبيل المثال الصلاة هي في ذاتها عبادة تذلل وخضوع لله تبارك وتعالى مع المحبة والتعظيم وهي كذلك عبادة من جهة المتعبد به أي قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى ومعلوم أن الصلاة هي أعظم الفرائض بعد التوحيد فحيذا إذن إذا وجدت من العلماء من يعرف العبادة بالتعريف الأول أو هناك من يعرفه بالتعريف الثاني كلاهما صحيح مثل تعريف الواجب كما تعلمون في مصطلح أصول الفقر يعرف الواجب بأنه ما أمر به على جهة الإلزام هذا تعريف له من حيث ذاته ويعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وهذا تعريف له من جهتي حكمه فكلهما تعريفان صحيحان وهكذا في تعريف العبادة إذن يعبدون أي يوحدون الله عز وجل يتذللون ويخضعون له يمتثلون أوامره ويتدمون زواجره مع المحبة والتعظيم العبادة في لغة العرب تطلق على التذلل والخضوع يقال طريق معبد ويقال جمل معبد أي مذلل وأما في الشرع فإنها تخص بالتذلل والخضوع لله وحده لا شريك له مع المحبة والتعظيم هذا تعرف للعبادة بالمصطلح الشرعي هناك عبادة بالمعنى العام وهي عبادة التذلل الكوني العبادة القهرية فهل مثلاً الكفار عبيد لله نعم هم عبيد لله من جهة عبودية عبودية أخرى العبودية الكونية إن كل من في السماوة والأرض إلا آت الرحمن عبده فهذه العبودية هي عبودية كونية قهرية وليست هي المرادة هنا وإنما المراد هنا العبادة الشرعية التي أثنى الله عز وجل على أهلها في قوله مثلاً تبارك وتعالى وعباد الرحمن نعم فالمقصود هنا العبادة الشرعية التي نحن نتحدث عنها هنا هنا, هنا سؤال أيضاً يتعلق بمفهوم العبادة ويتعلق أيضاً بمفهوم التوحيد هل عباد الأصنام والمشركون الذين عبدوا الله وَعَبَدُوا غَيْرَهُ مَعَهُ هل من جِهَةُ اللُّغَةُ عَبَدُوا اللَّهُ أَلَّا مَا عَبَدُوهُ عَبَدُوهُ من جهة اللغة نعم هم عبدوا الله أو لا ولهذا المتأمل في حال المشركين في الجاهلية هل كانوا يعظمون البيت؟ نعم وكانوا ينذرون وكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يحجون وكانوا يصومون عشورا وغير ذلك من القربات لماذا هذه القربات لم تنفعهم؟ لماذا هذه كل الأعمال وكانوا يقولون إن للبيت ربا يحميه وكانوا يحلفون بالله وكان يلجأ وكانوا يلجؤون إلى الله في الشدائد وفي الرخاء يلجؤون إلى الأسلام لماذا كل هذه الأعمال والعبادات لم تنفعهم نعم لم تنفعهم بسبب الشرك لأنهم أشركوا مع الله في هذه العبادات آه آه غيرهم ولم أحسنت فانتبه أيها الموحد أن التوحيد الذي جاءت به الرسل ومن أجله نزلت الكتب ومن أجله خلق الله الخلق هو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سوا أما أن يعبد الإنسان الرب تبارك وتعالى ثم يعبد غيره معه ويزعم أنه موحد هذا ليس بتوحيد وليست بعبادة شرعا ولهذا تأمل في هذه الآية من سورة البقرة يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ما معنى اندادا نعم يعني نظرا نعم يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب هؤلاء هل يحبون الله او لا يحبونه, يحبونه الله قال ومن الناس من يتخذ من يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله لماذا الذين امنوا اشد حباً, حبا لله من حب هؤلاء لله لان حب المؤمنين لله حب خالص لا شريك له اما هؤلاء حبهم لله حب مشرك فيحبون الله ويحبون اصنامهم ولهذا قال عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله ثم قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فهذه الآية فيها دليل على أن هؤلاء المشركون يحبون الله ويحبون أصنامهم فهذا الحب لله لم ينفعهم لأنهم جعلوا مع الله شركا أيضا الآية الثانية في صورة التوبة يقول تبارك وتعالى في شأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الأحبار العلماء والرهبان العباد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي في مقام روبية فأعطوهم شيئا من خصائص الروبية والألوهية والمسيح ابن مريم وما أمروا لاحظ الشاهد وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لاحظ هذه الآية كيف دلت على معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل لما نزلت هذه الآية كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا فهداه الله للإسلام فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال عدي فقلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني بمعنى أنهم لم يعتقدون أن, أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم والله هذا المفهوم لدى بعض الناس إذا أنكرت عليه صرف العباد لغير الله قال أنا أؤمن بالله وأنا أصلي وأنا أصوم وأزكي وأحج وهذا ولي فانظر المفهوم الخاطئ عند بعض الناس ولهذا هذا المفهوم أيضا موجود عند النصارى لهذا قال عادي رضي الله عنه يا رسول الله قلنا لسنا نعبدهم فماذا قال النساء صلى الله عليه وسلم؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه أي تعتقدون حلة فقال عدي فقلت بلى قال فتلك عبادتهم فذلت الآية على أن التحليل والتحريم لغير الله أنه عبادة لذلك المحلل والمحرم إذا اعتقد أن له الحق أنه يحلل ويحرم فلهذا جعلهم الله عز وجل أرباباً مع الله لأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحرام فأطاعوهم اعتقادا أن لهم الحق في التحليل والتحريم. لكن لو أطاعوهم من غير اعتقاد أنهم يحلون ولا يحلون ويكون هذا من باب المعاصي ولهذا قال فتحلونه وقال فتحرمونهم فالشاهد في الآية أن كل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد جعله شريكا مع الله تبارك وتعالى مما يبي لك أن المفهوم الصحيح للعبادة شرعا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وهذا هو التوحيد هذا هو التوحيد الناس في عبادة الله ثلاثة أقسام قسم يعبد الله وحده لا شريك له وقسم يعبد غيره يعبد غير الله لا يعبد الله وقسم ثالث يعبد الله ويعبد غيره والموحد هو من عبد الله وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى عن خليله إبراهيم إمام الحنفاء انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي قال تعبد ام براء مما تعبدون سواء عبدوهم مع الله او عبدوهم من دون الله فكل هؤلاء ليسوا بموحدين كل هؤلاء ليسوا بموحدين الا من عبد الله وحده لا شريك له اما الله ولم اما من عبد الله وعبد غيره فهو مشرك ومن عبد غير الله ولم يعبد الله أصلا فهو كافر ملحد هنا سؤال أيضا يتعلق بهمية التوحيد وكانت التوحيد في كتاب الله ما أول أمر في كتاب الله عندما تفتح المصحف فتقرأ من أوله من سورة الفاتحة ما أول أمر يمر بك سورة الفاتحة ليس فيها أوامر أو في صورة البقرة في الآية كم رقمها؟ الحادية والعشرون يقول تبارك وتعالى يا أيها الناس وهذا خطاب لجميع الناس أعبدوا ربكم فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالعبادة لاحظ أعبدوا ربكم ففرق بين المعبود وبين الرب معناها ناكت لازم سيأتي إن شاء الله في تفريق بين توحيد العبودية الألوية وتوحيد الربوية أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذا أيضا فيه أول نهي في كتاب الله هو النهي عنه عن الشرك الذي هو ضد التوحيد وهذا مما يدل لك على أهمية التوحيد وأهمية العبادة أن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد أمر بالعبادة وأول نهي في كتاب الله نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك مما يبي لك منزلة مكانة التوحيد في كتاب الله تبارك وتعالى هذا والدليل الدليل الأول وما يتفرع عنه مسائل أما الدليل الثاني الذي يدل على أهمية مكانة التوحيد فهو قول الله تبارك وتعالى في صورة النحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ لاحظوا الآية السابقة آية الذاريات فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وأن ذلك لعبودية الله عز وجل أما هذه الآية ففيها بيان أيضا الحكمة من إرسال الرسل وأن الرسل أنزلت لأجل عبادة الله عز وجل وكما تقدم ال أن العبادة حقيقتها هي التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة لاحظ أيضا في الآية دليل على حقيقة التوحيد وأن التوحيد لا بد فيه من هذين الركنين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهما ركن لا إله إلا الله كما سيأتي تفصيله إن شاء الله فبعث الرسل بهتين الكلمتين أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في قوله يعبدو الله إثبات العبودية لله وفي قوله واجتنبوا الطاغوت نفي الشريك ولا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين فاجتملت هذه الآية على أركان ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن النفي وحده ليس بتوحيد النفي وحده لو واجتنب الطاغوت هذا ليس بتوحيد والإثبات وحده لا ينفي الشريك فلا يكون الإنسان موحدا إلا بهذين الركنين إثبات العبودية لله ونفيها عما سوى الله عما لو أثبتها لله وعبد غيره معه ليس بتوحيد لو لم يعبد الله أيضا ليس بتوحيد فلا يتحق التوحيد إلا بهذين الركنين قوله واجتنب الطاغوت ما هو الطاغوت حتى تجتنبه وإلا كيف تجتنب شيء لا تعلمه أو لا يعني الله عز وجل يأمرك أن تجتنب الطاغوت أيها المسلم فهل تجتنب شيء وأنت لا تعرفه إذا لابد أن تعرف حقيقة الطاغوت حتى تجتنبه وإلا تجتنب شيء أنت لا تعرف حقيقته الطاغوت فسره أهل العلم بأنه مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد ومن أجمع التعريف للطغوت ما عرفه به ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس إغاثة اللهفان فعرفه بتعريف جامع مانع فقال هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وبناء على هذا التعريف فالطوغيث كثيرون كل ما تجاوز به العبد الحد الذي حده الله له شرعا سواء كان هذا الطاغوت متبوع يدخل في ذلك أئمة الضلال كأئمة الضلال عند الصوفية أئمة الضلال عند الرافضة ونحنهم فهؤلاء طواغيت لأنهم يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله ويحللون ويحرمون فيدخل في هذا أئمة الضلال أو معبود يدخل في ذلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله ومع الله قال أو مطاع كأمر الضلال الذين يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله فيطيعهم من يطيعهم في التحليل والتحليم اعتقادا أن لهم الحق في التشريع والتحليل والتحليم طبعا هذه قواعد عامة وإلا لها ضوابطها وتفصيلاتها لأن من الناس أحيانا من يخلط تختلط عنده الأمور في مثل هذه المسائل لهذا نحن نتكلم هنا عن قواعد عامة في مثل هذه المفاهيم وإلا كل مفهوم يحتاج إلى إلى تفصيل دقيق فهذا معنى قول الله تبارك وتعالى واجتنبوا الطاغوت أيضا مثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى في, يعني في هذه الآية وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَجْتَنِبُوا الْطَوَوْتِ فيها أيضا من الفوائد أن جميع الرسل أن جميع الأمم قد بعث الله عز وجل إليهم الرسل فما من أمة إلا وقد خلى فيها نذير وَلَقَدْ بعثنا في كل أُمَّةٍ رَسُولًا ودلت أيضا على أن دعوة الرسل واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد فدلت على أهمية التوحيد ودلت أيضا على حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد الذي دعت إليه جميع رسول الله استفاد من الآية أيضا بيان الحكمة من إرسال الرسل ألا وهي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده هو الشرك وفيها أيضا أن دين الأنبياء واحد ولهذا إذا قيل الإسلام هو دين الأنبياء الإسلام بمعناه العقدي الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فهو دين الأنبياء جميعا لأن كل الأنبياء دعوا للإسلام بهذا المفهوم وأيضا في الآية عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم وإنما الاختلاف بين الأنبياء يكون في الشرائع والأحكام أيضا فيها معنى لا إله إلا الله حيث تضمنت النفي والإثبات كما تقدم المتأمل في القرآن الكريم في أغلب الصور التي جاءت في ذكر الأنبياء يجد أن جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم قد دعوا إلى التوحيد تأملوا على سبيل المثال في قصص الأنبياء في صورة الأعراف يقول تبارك وتعالى في قصة نوح وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو التوحيد أو لا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا, هذا التوحيد وقال عز وجل عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره شعيب يقول عز وجل عن في نفس السورة وإلى مدينا أخاهم شعيب قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذن دعوة الأنبياء جميعا واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد ويدل على ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فدلت على أن التوحيد ادعى إليه جميع أنبياء الله ودلت أيضا هذه الآيات على حقيقة التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سوى الدليل الثالث أيضا الذي يدل على أهمية التوحيد ومكان التوحيد من الدين والإيمان قول الله تبارك وتعالى في صورة الإسراء في بيان الحقوق على الإنسان قال في أولها وقد رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قضى يعني أمر وأوصى كما فسرها بذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي للقضاء الكوني وَقَضَى رَبُّكَ أي حَكَمَ وَأَمَرَ وَأَوْصَى أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا لاحظوا الآية فيها بيان حقيقة التوحيد أين؟ نعم أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يعني لا تتذللوا ولا تخضعوا إلا لله وحده لا شريكة لا تدعو إلا الله لا ترجو إلا الله لا تخاف إلا الله لا تذبح إلا لله لا تنذر إلا لله لا تصلي إلا لله لا تركع إلا لله لا تسجد إلا لله وهكذا جميع أنواع عبادة تصرفها لله وحده لا شريك له وهذه هي حقيقة التوحيد كما تقدم اللا تعبدوا إلا إياه وهذا هو معنى لا إله الله بالمطابقة وهو معنى كلمة التوحيد دلت الآية أيضا على أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات وجه ذلك أن الله عز وجل ابتدأ به أن الله عز وجل ابتدأ به في هذه الآية لأن الله بدأ به في هذه الآية ولا يُبْتَدَأُ لَا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ فَهُوَ آكَدُ الْحُقُوقُ وَأَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ عز وجل على العبيد فأعظم حق عليك أيها الإنسان هو حق الله ولهذا لاحظوا من العجب ان من الناس من يدعو أحيانا إلى محاسن الأخلاق ومكارم الأفعال مع البشر وينسى رب البشر بل ربما إذا وجد إنسانا حسن المعاملة مع الناس وهو لا يصلي وربما ليس بمسلم أثنى عليه ثناء مطلقا نقول أعظم الحقوق فرط في هؤلاء فرط في أقبح القبائح ما هو الشرك اقترفه أم لا اقترفه اقترفه تجد من الناس من يتجاهل هذا يتجاهل أعظم الحقوق فلا يلقي له بالا ويتجاهل أعظم القبائح الشرك فلا يلقي له بالا فتجد من الناس موازينه قاصرة موازينه دنيوية فيحكم على الناس حكما مطلقا ومدحا مطلقا وثناء مطلقا لاجل التعاملات البشرية وأداء الحقوق البشرية وينسى حقوق رب البشر عز وجل لهذا أعظم الحقوق على العبد بالإطلاق حق الله والتفريط فيه به هو أقبح القبائح وأعظم الذنوب ولهذا ابتدأ الله عز وجل به فدلت الآية على أهمية التوحيد لأن الله عز وجل قضى به قضاء شرعيا وبدأ به لأهميته في الآية أيضا بيان حقيقة التوحيد في قوله ألا تعبد إلا إياه في الآية فوائد أخرى أيضا غير ما تقدم من أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأكد الحقوق وأيضا فيها بيان معنى كلمة التوحيد من نفي والإثبات كما تقدم أعظم حق بعد حق الله على العبد ما هو حق الوالدين ولهذا لاحظ جاء هذا الحق بعد حق الله عز وجل وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فدلت الآية على عظم حق الوالدين حيث جعل الله عز وجل حقهما بعد حقه وشكرهما بعد شكره ولهذا من الغلط الكبير لدى كثير من الشباب تجده ربما قرب حق الصديق على حق الوالدين وربما تفانى في خدمة الزملاء على حسابه خدمة وربما استأذن فلان وفلان من الناس في أمر ونسي استئذان الوالدين ولا شك أن هذا من الخلل لدى بعض الناس في باب التعبد فأعظم حق عليك أيها العبد بعد حق الله وحق الوالدين عليك ولهذا جاء هذا الحق بعد حق الله قوله وبالوالدين إحسانا لاحظوا كلمة إحسانا عامة أو لا؟ مطلقة فأمر الله عز وجل بالإحسان الوالدين بعد عبادة بجميع أنواع وصور الإحسان ولم يخص نوعا دون نوع فدل على سعة الإحسان الوالدين وعلى وجوب الإحسان إليهما بكل صور الإحسان وبضده النهي عن العقوق حتى لو كان بكلمة أفتأفف فكيف بما هو أعظم وأعظم من هذا نعم تفضل هل يقاص <تصفيق> الوالدين على ما على ما ورد في الايه ان اعظم حق على العبد حق الله عز وجل وعبادته عز وجل فيكون من اعظم الاحسان إلى الوالدين هو الإحسان اليهما في شأن الدين والعقيده هما يعني تسحبه عبادتهما الى اخر ذلك احسن يكون هذا نعم احسنت فإذا كان الإنسان يحرص على تعليم يعني عموم الناس فتعليمه لوالديه ونصحه لوالديه وهدايته لوالديه أعظم يعني مثال إذا كان إنسان والده على الكفر فأعظم إحسان إليهما أن يدعوهما إلى الإسلام إذا كانوا على شيء من الضلال أعظم إحسان إليهما أن يعدعوهما إلى الاستقامة فهذا من أعظم صور الإحسان بل من أعظم صور الإحسان للإنسان أي إن كان إنسان لو كان إنسانا كافرا أعظم إحسان تقدمه إليه أن يسلم على يديك أفضل من أن تعطيه ملايين الأموال وتعطيه من زخاري الدنيا وتطعمه كونك تدعو فيهتدي ويسلم على يديك فينجيه الله عز وجل من النار ويدخل الجنة هذا أعظم إحسان تقربه إليه وهكذا الإحسان إلى الوالدين فيما يتعلق بأمور الدين بالحكمة والموعظة الحسنة الدليل الرابع الذي يدل على عظم التوحيد ومكانة التوحيد وحقيقة التوحيد قوله تبارك وتعالى في صورة النساء في الآية التي يسميها للعلم بآية الحقوق العشرة وهي قوله تبارك وتعالى وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لاحظوا تاكيد أيضا على الاحسان للوالدين وبذل القربه واليتامى والمساكين والجار ذي القربه والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هذه الايه تسمى بايه الحقوق العشر لماذا لان الله عز وجل ذكر فيها ماذا عشره حقوق ابتداها بحقه تبارك وتعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا الاول وبالوالدين إحسان أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين ثم الأقربون والأقربون أولى بالمعروف وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عشرة حقوق ابتدأها الله عز وجل بأعظم هذه الحقوق وهو حقه تبارك وتعالى فدل على عظم وشأن التوحيد في الآية أمر ونهي أين الأمر في قوله واعبد الله والنهي قوله ولا تشك به شيئا فدلت أيضا على حقيقة التوحيد وأن التوحيد مكون من النفي والإثبات لاحظوا كلمة شيئا نكرة في سياق ماذا في سياق النهي في سياق النهي والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط والاستفهام تفيد العموم فالمعنى أعبد الله ولا تشرك به شيئا كائنا من كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا حجر ولا شجر ولا نبي ولا رجل صالح أي كائنا من كان فينبغي ويجب أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له فدلت الآية على أهمية التوحيد حيث ابتدأ الله به ونهى عن ضده وهو الشرك ففيها دليل على أن التوحيد هو آكد الواجبات وفي الآية أيضا بيان حقيقة التوحيد وفي الآية أيضا كما تقدم عظم حق الوالدين والإحسان إليهما بجميع صور الإحسان نعم يستفدن الآية كما تقدم وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك فآكد الحقوق تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لا تصح العبادة إلا بهذا الشرط أما لو عبد الله وعبد غيره هذا ليس بموحد أن الشرك حرام قليل وكثير والدليل شيئا نكر في سياقي أنه فتفيد العموم الدليل الخامس قوله تبارك وتعالى في الآيات الثلاث من صورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات هذه الآيات الثلاث فيها عشر وصايا كما هو ظاهر معكم في الشاشة ابتدأ الله عز وجل هذه الوصايا بالنهي عن الشرك والنهي عن الشرك يستلزم ويقتضي التوحيد ولا بد فدلت على أهمية التوحيد ودلت كذلك على حقيقة التوحيد وعظم شأن التوحيد وأن ضده وهو الشرك هو أعظم القبائح وإذا كان كذلك فالتوحيد هو أوجب الواجبات شيئا كما تقدم نكره في سياق النهي فتفيد ماذا؟ تفيد العموم فلا تشرك مع الله كائنا من كان لا قليل الشرك ولا كثيرا يقول بمسعود رضي الله عنه في, في معنى هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه يقول ابن مسعود يعني من أراد أن ينظر للوصية يقول كأنه يقول لو أن النساء سلم وصى لأوصى لا بهذه الآيات الثلاث التي أوصى بها فإن النساء سلم إذا أوصى يوصي بما أوصى الله عز وجل به ولهذا الله عز وجل أوصى الإنسان بتقوى الله ولقد وصين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكان الصحابة إذا سألوا النساء سلم أن يوصيهم, يوصيهم بتقوى الله فلو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان يوصي بمثل هذه الآيات التي ابتدأها الله بالتوحيد وإنما قال بن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته فذكرهم بن مسعود يقول لسنا بحاجة حتى لو افترضنا أنني صلى الله عليه وسلم أوصى لأوصى لا بما أوصى الله به في كتابه فيقول عندكم من القرآن ما يكفي فإن النساء السلام لو وصى لم يوصى إلا بما في كتاب الله فأيضا دل هذا الأثر على عمق فهم الصحابة رضوان الله تعالى ودقة فهمهم لكتاب الله ودل أيضا على أهمية التوحيد قوله التي عليها خاتمه يعني لو قدر أنه أوصى وصية وختم عليها لا أوصى بهذه الوصايا العشر في صورة الأنعام التي ابتدأها الله عز وجل بالوصية والتوحيد خاتمه يعني الوصايا إذا أراد الإنسان أن يوثقها يشهد عليها ويختم عليها فيقول إنها يقول وصية موثقة عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الأثر أهمية هذه الوصايا العشر في صورة الأنعام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوص الله به فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وعمق فهم الصحابة ودقة فهم الكتاب الله أيضا في الآية في هذا الأثر دلالة على عظم شأن هذه الايات الثلاث من صورة آل عمران التي افتتحها الله عز وجل بالنهي عن الشرك واختتمها أيضا بذلك أيضا دل هذا الأثر على ما دلت عليه الآيات السابقة في بيان عظم التوحيد ومكانة التوحيد هذه الايات الخمس كلها تدل على عظم مكانة التوحيد وهميته وبياني حقيقة التوحيد نختم بهذا الحديث في الصيحين عن معاذ بن جبر رضي الله عنه قال كنت رديف النساء سلم على حمار وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وفيه جواز الارداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك وفيه فضيلة لمعاذ فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وهذا يدل لك على التوحيد هو ماذا؟ هو حق الله على العباد وأيضا فيه بيان حقيقة التوحيد وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا لاحظ كلمة ماذا؟ شيء نكرة في سياق النفي فتفيد ماذا؟ العموم قال معاذ أفألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا وهذا يدل على أن العلم يحتاج إلى حكمة وأنه قد يخص به بعض الناس دون بعض ويحدث الناس على قدر عقولهم فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيء دل على حقيقة التوحيد وأنه حق الله على جميع العبيد وفيه أيضا بيان حكم التوحيد في قوله حق يعني أنه واجب لازم فرض على جميع المكلفين وفيه أيضا بيان فضل من تمسك بالتوحيد ما فضله؟ نعم أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فيه هذه الفوائد في هذا الآثار نعم عفوا نحن نحن وكيف فيه هذه الفوائد التي تقدمت في, في, في, في الآيات السابقة هنا قول وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا الحق أوجبه الله على نفسه وليس العباد هم الذين أوجبوه كما تزعم المعتزلة بل أن الذي أوجب هذا الحق على نفسه هو الرب تبارك وتعالى كما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة بعض العلم يتحاشى لفظ الإيجاب ويقال يعبر بأنه حق تفضل الله به لا أنه حق إيجاب وليس هذا بلازم لأن الذي أوجبه هو الله تبارك وتعالى على نفسه وهو عز وجل لا يخلف المعاد في قوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا كما تقدم في آية الأنعام النهي عن الشرك يستلزم ماذا؟ تحقيق التوحيد ولا بد ملخص هذه المحاضرة مما يبين أهمية التوحيد أنه من أجله خلق الله الخلق من أجله أرسل الله الرسل كل الرسل قد جاءوا بالتوحيد فاتفقت دعوات الأنبياء جميعا على الدعوة إلى التوحيد أنه فرض على الناس عموما فأصبح فرضا عينيا لازما من أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عند موته وهو حق لازم لله تبارك وتعالى وقضى الله به وجعله أمرا مقضيا شرعا وكما أوجبه عز وجل فقد حرم ضده إذا نظرت في هذه الفوائد التي استنبطناها من الشوهد السابقة تتضح لك مكانة التوحيد وأهمية التوحيد في الكتاب نعم وفي السنة وفي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وأخيرا نقول المتأمل في القرآن الكريم عموما نحن ذكرنا شواهد وإلا الآيات كثيرة بل إن القرآن من أوله إلى آخره يكاد يكون كله في, في التوحيد وفي تأصيله وفي تصحيحه ولذا لاحظوا حتى الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد تفصيلاته أين جاءت جاءت في السنة فعندما تجد غالب القرآن كان في ماذا في بيان هذه العبادة العظيمة ألا وهي التوحيد فالمتأمل في القرآن الكريم وفي سرة النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى حقيقة واضحة كل الوضوح وهي أن غالب آي القرآن جاء في تقرير عقيدة التوحيد تأصيلا لها وتصحيحا للمخالفات التي تحدث سواءً من المشركين من اليهود من النصارى أيضا المتأمل في سيرة النفس المسلم يجب أن غالبا وقت النفس المسلم وأكثر جهد النفس المسلم بعد النبوة كان في ماذا؟ دعوة التوحيد العهد المكي كم سنة؟ 13 سنة وكان أغلبه في ماذا؟ في الدعوة للتوحيد حتى العهد المدني ايضا كان مع تنزل الأحكام أيضا كان فيه دعوة للتوحيد وتصحيح للتوحيد فالدعوة إلى التوحيد تأصيلاً تصحيحاً شملت الجزء الأكبر من جهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقته في عهد النبوة وهذا كله لا يفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنى بالأمور الأخرى كالدعوة إلى الفضائل والأخلاق الحميدة من البر والصلة والصدق والوفاء والأمانة وترك ضدها من الأثام والكبائر كربة والظلم وقاطعة الأرحام وحاشاها عليه الصلاة والسلام بل أنه عني بها لكن ما الذي أخذ الجهد الأكبر والأولوية الدعوة للتوحيد كما جاء في كتاب الله وكما جاء عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم وهو القدوة أن الناس إذا استقاموا على دين الله عز وجل وأخلصوا العبودية له ووحدوه عز وجل حسنت نياتهم وحسنت أعمالهم أما إذا كان على شيء من الشرك فحينئذ كل هالأعمال تنفعه ألا ما تنفعه؟ ما تنفعه لأن شركت ليحفظاً عملك ولهذا مدار الخير والصلاح على صلاح العقيدة إذا صلحت عقيدة الإنسان استقام سلوكه ودفع ذلك إلى الخير ولهذا النصر صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القن وكما اهتم عليه الصلاة والسلامة بإصلاح أيضا الدين كذلك اهتم بإصلاح دنيا الناس لكن كل ذلك كان بعد الاهتمام بأمر التوحيد وإخلاص الدين له وبهذا نصل إلى نتيجة مهمة نختم بها هذه المحاضرة نقول أنه يجب على العلماء والدعاة إلى الله وعلى المربين والمعلمين والآباء والأمهات وولاة أمور المسلمين أن يعنوا أولاً وقبل كل شيء بالتوحيد وتصحيح عقائد الناس وسلامتهم من الشرك والبداع والخرافات فهذا أول ما يعنى به تأسياً بكتاب الله عز وجل وتأسياً بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء جميعاً ونكون بهذا بحمد الله قد انتهينا في هذه المحاضره من بيان مكانة التوحيد وأهمية التوحيد يبقى إذا كان لديكم سؤال في المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل فيما يتعلق بأنواع التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها هل لديك سؤال؟ تفضل بارك الله فيك بارك الله فيكم ماذا تنسحون لأولئك الأشخاص الذين عادون إلى الإنسانية ويتغادون عن التوحيد ويتركون حق الله سبحانه وتعالى لا شك أن إهمال التوحيد يعني إعطاؤه عدم الأولوية هذا خلاف منهج منهج الأنبياء فكونه يدعو للخير والفضائل لا شك أنه يحمد له لكن نقول يمغي أن تكون البداية والدعوة والاهتمام الأكثر في الدعوة إلى التوحيد كما دعا إليها أنبياء الله ولهذا سنتحدث إن شاء الله أي دعوة لا تعطي التوحيد الاهتمام الأكبر وأي داعية لا يعطي التوحيد الاهتمام الأكبر بل يجعله هامشيا لا يعطيه الأولوي في دعوته فدعوته إما تكون قاصرة وإلا مصيرها الفشل والزوال لأن هذا المنهج خلاف منهج الأنبياء فكما قلت لك الأنبياء كما أنهم دعوا للتوحيد دعوا للفضائل الأخرى والنساء صلى الله عليه وسلم كما دعوا للتوحيد دعوا للفضائل وحتى إصلاح أمور الناس والأخير لكن الذي أخذ الاهتمام الأكبر والجهد الأكبر التوحيد وهكذا نقول واجب على العلماء والدعاة والمصلحين أن يعطوا التوحيد الأهمية والأولوية والجهد الأكبر اما أن يهمش ويلغى فلا شك أن هذا قصور وخلب الله بعلمك شيخ ريح <تصفيق> يعني في حسبه توجيهك في وتفسيرك لقوله تعالى اتخذوا احبارهم ورباناهم الاتباع المطلق كما ايضا احاديث النبي في حديث حاتم بينه يعني فيه بعض يعني الناس هداهم الله الى الى العقيده الصحيحه يقولوا ان شيخي اوسان بان أن أتبع ولي فلان وأذبح له في شهر كذا وفي كذا وإذا كلمته قول هذا تنفيذ للوصية والله أمر بتنفيذ الوصاية إلى آخره يحتج بهذا يعني هذه شبهة أي هذه شبهة يعني لوصايا الشيوخ كما يزعمون والسالحين كما يزعمون يذبحون عند قبور معينة لأنها وصايا الشيوخ السابقين هل يدخل في الاتباع الذي هو يعني يعتبر شركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تحلون يعني يحلون لك ما يحرب نعم الله نعم فيدخل في هذا إذا يعني قرب لغير الله وذبح لغير الله تنفيضا لوصية شيخه فهن يدخل في هذا يدخل في هذا المفهوم وإياك بارك الله بك لعلنا بهذا ننتهي بحمد الله إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنكمل فيما يتعلق بأنواع التوحيد ومعنى كلمة التوحيد وهذه المظاهر التي ذكرت وبارك الله فيك سيأتي مزيد تفصيل لأن سنتحدث إن شاء الله في محاضرة قادمة عن مظاهر الشرك وصور الشرك والضوابط لأن مثل هذه الأمور أيضا تحتاج إلى تفصيل وذكر الضوابط وما يتعلق